Sesemaa i ay yqs f b kum al ardh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 Ma yumsikuhun illa al-Rahman. Ma yumsikuhun illa al-Rahman. Innuhu b kli shiin b acir. Innuhu b kli shiin b acir. Amman haaal l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 من آذى الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور, ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من امشِ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَفَأَن يُنْسِرُكِ كِدًّا عَلَى وَجْهِهِ أَذًا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الذي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 ومن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماء